والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين إخواني في الله والاخوات الكريمات احييكم جميعا بتحيه الإسلام تحيه من عند الله مباركة طيبه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في مواقف قرانيه والذي نعيش فيه مع فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القران بجامعتي الازهر وام القرى سابقا في لقائنا الماضي حدثنا فضيلته عن الادله الكثيرة والعظيمه والهامه جدا التي ساقها القرآن الكريم تدليلا على اليوم الاخر او على يوم القيامة وفي هذا اللقاء ان شاء الله بعد ترحبنا بفضيلته يحدثنا عن بعض المشاهد التي حدثنا عنها القرآن والمتعلقة بيوم القيامة ربما يحدثنا فضيلته عن ما يسبق القيامة ثم مشاهد في داخل القيامة أرحب اولا بفضيله الدكتور اهلا بك الله يا مرحبا سعداء اولا جدا بوجودك معنا الله وربنا يبارك لك ان شاء الله وينفعنا وينفع المسلمين بعلمك حدثت فضيلتك في اللقاء الماضي عن عن الادله واليوم ان شاء الله نريد ان نتحدث عن بعض المشاهد هل فضيله الدكتور في البدايه نعتبر علامات القيامة الصغرى أو الكبرى مرتبطة بالمشاهد مشاهد القيامه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبيل الأمين وعلى اله واصحابه وازواجه وانصاره ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد القضية اولا اننا احنا نتكلم في برنامج عنوانه المواقف قرانيه جميل فنحن مرتبطون ببمواقف القرآن وناتي ببعض احيانا ببعض الاحاديث التي وردت في السنة للشرح والبيان لكن نحن نحاول أن نقف على معاني القرآن الكريم حسب عنوان البرنامج الذي نمثله وبالتالي هناك اشارات للساعه كما قال ربنا فقد جاء اشراطها اشراط صغرى واشارات كبرى نعم. وقد جاءت في السنن بالتفاصيل في السنن الصحيحة مثل الدجال ونزول عيسى ابن مريم وقتل الدجال وال الدخان وياجوج ومأجوج واشياء كثيره والدبة في القرآن الكريم ذكر بعض هذه الاشارات الكبرى ومعنى اشرات الكبرى يعني انها حقائق تقع فتصبح الساعة وشيكه جدا نعم. كما جاء في الاثر تصبح الساعة كالحامل المتم نعم. لا يدري اهلها متى تفاجئهم بولادتها في اي ومن هنا تصبح الارض مهيئه للقيامه نعم وقبلها يقبض المؤمنون جميعا ولا يبقى الا شرار الخلق ولوكا وابن لوكا وعليهم تقوم الساعة اشياء كثيره لكن في القرآن الكريم ذكر اشياء بال... بالتفص... بال... بالنص وأشياء بالإشارة منها الدابه من علامات الكبرى أن تخرج دابه من الأرض في وقت الناس كلهم تقريبا ينكرون القيامة ويشككون فيها ويجعلون وي... امر القيامة ما هي إلا ضرب من الاوهام يقنعوا الناس والبشر بهذا الجهن فتخرج دابه من الأرض تكسره النمله للآية واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يقينون ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذبوا اياتنا يزعون الى اخر الايات فيصبح الناس على وشك ان تفاجئهم القيامة هنا جاء القرآن بامر خطير وهو تسمية القيامة بالساعه الساعه ليس اسما ليوم القيامة كله او للاخره الساعه المراد بها هي لحظة انفجار الكون ونبدايه القيامة هذه اللحظة لحظه سريعه في غايه السرعة ولذلك ما يذكر القرآن اسم الساعه الا في هذا لا يعلم هذه اللحظة التي ينفجر فيها الكون وتنتهي بها الدار الدنيا وتبدا تبدا سلسله كبيره من التحولات في الدار الاخره هذه اللحظه لا يعلمها الا الله وهي نعم. يعبر عنها في القران بالساعه نعم الساعه هي لحظه <تصفيق> انفجار الكون نعم. ولذلك لا يعلمها ملك مقرب نعم. ولا نبي مرسل ولا احد في السماوات والارض الا الله نعم. يقول الله تعالى عنها وما امر الساعه الا كلمح البصر امر قيامه القيامه لها مقدمات تدل نعم. عليها نعم اليوم الاخر له مقدمات وعلامات كبرى انما الساعه لحظه انفجار الكون وتغير وتبدله هذه في علم الله لا يعلمها الا الله ولا يملكها الا الله نعم. وما امر الساعة الا كلمح البصر أو, او هو أقرب. اقرب يسالونك عن الساعه التفتوا ليس للقيامه القيامة قلنا لها علامات كبرى جاء اشراطها وعلامات صغرى جاءت الان او علامات كبرى ستاتي حين يبعث ملك اليهود الدجال وحين ما ياتي المسيح فيقتله وحين تخرج ياجوج وماجوج وحين تخرج الدبه تكلم افير علامات الكبرى ينفجر القوم بعدها ويتغير ويتبدل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار هنا هذه اللحظه الانفجار لا يعلمها الا الله زيك عن الساعه ايان مرسا قل انما علمها عند الله لا ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك حفي عن يسالونك يا محمد عن الساعه بالذات لحظه انفجار الكون كانك حفي وكأنك لا تعلم عنها شيئا على الاطلاق وهذا صحيح لا. لاني لما جاء سيدنا جبريل وهو الروح الأمين الذي علمه الله وارسله بالسفاره إلى الرسل لما جاء في سوره انسان في حديث الصحيحين لما جاء في سوره انسان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخبرني عن الساعه نعم النبي صلى الله عليه وسلم ماليا ثم قال رفع راسه وقال ما المسؤول عنها بأعلم, باعلم من السائل لا أنا اللي هو الرسول ولا انت وما كانش يعلم ان ولا انت ايها السائل تعلم عن الساعه لان أمرها مفوض إلى الله نعم ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه حين يبعثون بعد ذلك إنما انما ساعه انفجار الكون يسالونك عن ساعتي ايانا مرشاها فيما انت من ذكرها إنما أنت منذر من, من يخشاها فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه وجبريل لا يعلم عليهم السلام والملائكه المقربون لا يعلمونها وإنما هذه رحلة. وهذا لا يقدح في شيء فيهم يعني نعم. عدم علمهم بها ليس لا لا هم ما لا يعلمون إلا ما علمهم الله نعم فلذلك هذا هذا علم إن الله عنده علم السعد المفاتيح الغيب التي تختص بها منها اولها ان الله عنده علم الساعه لا. لم يقل علم القيامة ولا علم الدار الاخره الدار الاخره والقيامه لها مقدمات تدل عليها انها اقتربت لكن هل يمكن ان نقول في هذا الصدد ان كلمة علامات الساعه ليس صحيحا وانما نقول علامات القيامة لا يعني الـ الـ هذا امر يعني يحتاج الى تحقيق ولكن نقول علامات القيامة نعم موجوده وعلامات الساعه يعني أن الساعه اقتربت لكن لا. نقول علم اللحظة التي يصدر فيها الامر الالهي لا. بتفجير الكون وتغيره هذا لا يكون الا لله الواحد القهار علما وتنفيذا نعم جل شأن الله ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب لا. ويقول إن علم الساعه مرده إلى الله سبحانه وتعالى لا يعلمه الا هو لا. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله لا. جل شأن الله هنا هنا اذا اذا امر الله تبارك وتعالى ان أن تبدأ القيامه ان لا. تبدا الدار الاخره الفاصل بين الحياة الدنيا وهذا الطور دور التكليف نعم وهناك في الاخره دور الجزاء يبدأ بتغير الكون بتصدع هذا الكون نعم فيبدا اسرافيل عليه السلام كما جاء في الاحاديث بنفخه الصعقة نعم كل شيء في الوجود الا من استثناهم الله ثم يموتون بعد ذلك ونفخ في الصور فصعقه فص اه صاعقه من في السماوات صاعقه مات من في السماوات ومن في الارض الا, إلا من شاء الله. الله ثم نفخ فيه اخرى بعد مدة تطول 40 سنه او 40 يوم او 40 شهر كذا الراوي الذي روى لنا ذلك لم يستطع الجزم نسيا انما هي 40 ك40 40 يوم 40 شهر 40 سنه مده تفصل بين النفختين النفخه الاولى تسمى نفخه الصعق وبها يتهدم الكون ويبدا ينفجر يموت الـ الـ الاحياء ويبدا الكون يتغير وهم لا يحسون به لا. فإذا الشمس كورت جمعت واعتم ضوؤه إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت امر كوني خطير جدا يتبدل نظام هذا الكون الكواكب تتناثر والشمس تعتم وتظلم والقمر والشمس جمع الشمس والقمر ويتغير الكون والجبال تنسف ويسالونك عن الجبال فقول ينسفها ربي نسفا اذا زلزلت الارض زلزالها التكوير والانفطار والانشقاق اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت وا اذا ارض مده مطت الارض وطا كما يمط القديم كما يمط الجلد, الجلد لتخرج ما فيها من تحتها اثقالها تخرج الارض اثقالها من الجثث الاف الاموات الذين قبروا فيها جعلنا الارض كفاتا احياء واموات فهنا تخرج الارض اثقالها كنوزها واسرارها وما في بطنها خاصة الجثث التي طمرت في الارض ملايين الملايين مليارات المليارات الاولون والاخرون يجمعون ليوم لا ريب فيه فيخرجون من الارض واذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت تخلت عن ما كانت تضمه و وأذنت لربها وحقت أذنت يعني استجابت حينما يأمرها أمر نعم. إذا زلزلت الارض زلزالها واقهرت الارض اسقالها أثقال فتخرج الارض اسقالها تمهيدا للإحياء وال... وال... والقيامه نعم فهذا التصدع الكوني الهائل يعني جاء في صور كثيرة منها سوره الحاقه ويامر اسماء القيامه يقول ف... فإذا وقع ف... اِذَنْ شَقَّتِ السماء, السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَهْيَ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ الآيَةُ قَبْلَهَا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً سَلِم يا الله فسبحان الله هذا امر خطير غايه الخطوره نعم والارض تزلزل والسماء تك... الشمس يذهب ضوؤها والجبال تنسف وتصير سرابا وكل شيء يتبدل كما قال ربنا يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرز لله الواحد القهار الذي يكذب هذا ماذا عنده من العلم نعم هل العلم المادي يستطيع ان يتنبا بهذا هم الماديون الملحدون يقولون ان حركه الشمس ستبرد يوما ما على انها طاقه مثل مثلا بنزين السياره او مثل فقد البطاريه ثم ينفد هذا جهل هذا, هذا هذا هو الظن الذي قال الله نظن الا ظنا وإذا قلنا ان وعد الله, الله حق والساعات قلتم ما ندري مسع ان ظن الا ظنا وما نحن مستقنين وهذا الذي نبهنا عليه مرارا أن القران ينتقد الاصل الذي يقوم عليه الالحاد والجاهليه يقول إن ان عقائدهم تقوم على الظن والتخمين ما عندهم حقائق نعم. من اين ياتون بالحقائق هذا الكلام قاله الله الذي يكذبه من اين ياته وينفي ينفي والنفي والتشكيك ليس علما نعم. العلم إثبات الله اثبت ذلك وبينه على لسان الرسل واخبر به فاذا كان العلم المادي الآن يقول أن الشمس ستبرد هذا هذا الكلام يعني تخمين بالماديات لكن متى يبرد متى تبرد وال ف... انا هاب ان المجموعه الشمسيه بردت فماذا عن بقيه, عن بقية الكون الكون م. كله يتصدع حمده الارض والجبال فدكت دكه واحدة فيومئذ وقعت الوقعه وانشقت السماء فيومئذ وهي اذا الكون كل يتصدع ويتبدل يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرز لله الواحد القهار نعم. هنا إنما هي زجره واحده البعث ياتي البعث البعث هي الزجرة الذي يقول بعث البعير يعني نخسته نخسه يقوم بها يقوم فكذلك القيامه هي قيام الناس من القبور فاذا هم قيام ينظرون انما البعث هو نخسه فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ان ينظرون اذا هم صيام البعث عن الله أمر يسير نعم. الذي يستبعده الكفار كما قلنا الرجل الذي جاء النبي صلى في الايات وضرب لنا مثلا ونسي خلقه فهل من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي انشاها ولا مره لماذا تستغرب هذا قل يحييها الذي انشاها ولا مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون وهكذا الادله ساطعه بينة والذي يكذب بها هو انسان مسكين يقتل نفسه يضيع نفسه yeah. حدثتني سيده كريمه مسلمه متدينه تستفتي مره قالت لي زوجي زوجي رجل طيب صالح يصلي ولكن عنده مشكلة خطيرة جدا وهو انه يشك في البعث نعم yeah. طب كيف يشك في البعث؟ لماذا يصلي اذا؟ هو يؤمن بالله فياتي الشيطان يصطاد كل واحد من نقطه من الضعف فيه فهو يصلي ويؤمن بالله طيب الله عز وجل انزل كتابا محكما قامت عليه الادله والبرين عنه معجزه المعجزات يخبرنا فيه بالتفصيل بامر البعث ومن هنا اول تفصيل ان الكون يتبدل ثم بعد ذلك تاتي نفخه الصعق يصعق من في السماوات ومن في الأرض اذا ليس هذا عن المجموع الشمسية فقط انما فصائع من في السماوات ومن في الارض إلا, الا من شاء الله من الملائكه المقربين وجبريل وكذا ثم يميتهم الله ولا يبقى الا الله سبحانه كما بدأ كان الله ولا شيء معه نعم وفي روايه ولا شيء غيره ثم انشا خلق السماوات والارض وكان عرشوه على الماء ثم كتب كل شيء في الذكر ثم يعود سبحانه وتعالى بعد أن تفنى هذه الخلائف وحده يقول أين ملوك الدنيا كما جاء في الاثار اين الجبارون اين كذا أين كذا لمن الملك اليوم كما جاء في سوره غافر لله الواحد القهار سبحانه وتعالى ولذلك يقول ربنا كل شيء هالك الا وجه الا, إلا ذاته نعم. الله عز وجل ذات الذي ليس كمثله شيء فيبقى بعد كما كان قبل الخلق هو الاول والآخر نعم. والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى اذا القضية الأمر القيامة أمر خطير يحتاج إلى تامل والقرآن استفاض فيه فيضا لانه كان محل غيب محض ينكره الكفار ويجادلون في أشد الجدل وكما قلنا كانوا يعترفون بالله ويؤمنون بالله لكن هذه المسألة القيامة كانت تعكر عليهم المسألة وكانت شهواتهم تدفعهم الى التمسك بالله. ولذلك ربنا يقول ايه بل درك علمهم في الاخره الدرك يعني تتابع فرض عليه الله وقامت على الكفار الحج به باخبار الرسل وبالأدلة التي ساقها القرآن من الادله العقليه والادله النقليه ثم بل الدركه علمهم في الآخرة بل مرحلة أخرى بل هم في شك من بعد ما اصبح عندهم علم رجعوا الى الشك بل أكثر من الشك العمى نعم حال الان الان معظم البشريه في هذه فيها هو هذه النقطة هو انهم يمكن كثير من العلماء الماديين امنوا بالله الان وايقنوا ان هناك قوه وعظمه تقوم في الكون وان الكون لا يقوم وحده ولكن مسألة القيامة تعكر عليهم لانهم لا يريدون لا يريدون ان يتركوا شهواتهم وملذاتها الحقيقه انا مره قرات قصه غريبه جدا لاكبر ادباء فرنسا اسمه اندري جيت قتل له كان معاصر لعبد الواحد وحي الذي تكلمنا عنه قبل لا ذلك لا اللي هو رينيه جينو والذي اسلم وهذا الله الاسلام وكتب عن الاسلام كتابات باهره فسانو قالوا لو انت هل انت عندك اعتراض على ما كتبه اندري اللي هو سمى نفسه عبد الواحد يحيى قال والله اسمعهم انا لا اشك اطلاقا كلامه لا يضحد وهو في غايه القوه ومعنى هذا هو يقول اندري جيت مكتوب هذا في تاريخه وكان اكبر ادباؤ فرنسا في ذلك الوقت قال انا كل اذا صح ما قاله ما قاله رينيه جونو اللي هو عبد الواحد وهو صحيح هو ويقول وهو صحيح لا اشك فيه يصبح كلامي وكلام ادباؤ فرنسا جميعا كلام تافه لا فهمت له فقيل له طب لماذا لا تتبعه قل اسمعوا انا رجل كبير السن وصعب عليا ان اغير نفسي ثم انا هذا امر اثار العجب زي يقول ثم انا تعودت على حياه الله والمرح واللا يريد ان يتقيد الملذات نعم. فصعب عليا اغير نمط حياتي فارجع الى انضباط معين نعم. لا اشرب مثل الخمر لا كذا فلذلك قال يقول هذا هو الذي منعني نعم مع أن الله اباح الطيبات لو امن واسلم ده بعطت ربنا ابعثوا يشرب عصير أب... منجه ولا اي حاجه <تصفيق> خذوا هيرشرب كل شيء خذوا يعني الله حرم الخمر واباح جميع العصائر والطيبه نعم. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا والمانع الوحيد ولا تشربوا حتى تهلاك انفسكم وهكذا فالقضيه على كل حال هذه الموقف القرآن من الدار الاخره ومن القيامة ومن البعث ومن مشاهد الكون ينبغي ان تكون في حسبان كل مسلم وان يقراها في القرآن ولا يمر عليها مر سريع انما ينبغي ان يتأمل ولهذا ربنا يقول ان حكمة الوجود والخلق هو هي هذه الاخره نعم. واذا انسان انكر الاخره فقد انكر حكمه وجوده نعم. ومصيره معا نعم. انكر الاثنين ودمرها لانه يعني كيف يعيش يعيش كما قال الله تعالى عن الكفار يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم بل الله سبحانه وتعالى في, في القرآن الكريم مرات عديدة بين أن الذي يضل عن طريق الله ويرفض هذا الحق الذي جاءوا بالدليل والبرآن هو أقل من البهائم نعم وبالمناسبه البهائم تحشر يوم القيامة نعم. حتى البهائم مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاتين ينتطحان عن ذين. نعم من المعيز ينتطحان فقال يا ابذر تدري فيما ينتفحان فقال الله ورسوله علم رسول الله النفس تظن ان البهائم هي الا حيوانات مرسلة نعم. ولا معنى ولا ولا ولا لغه ولا ولا أيضا خلق من خلق, خلق الله منظبطه لكن كل له ميزان ومو وطريقه نعم ومحاوله فرض الإنسان المعيار الانساني على البهائم هو معيار تحكمي فقط نعم. لكن البهائم لها, لها نظام ولها لغه علمنا منطقة الطير لكن ليس لغه بحروفنا مثلنا اذا لها ما يناسبها نعم. نعم. فقال يا بدر تدري فيما ينتطحان قال الله ورسوله اعلم قال ولكن, ولكن الله نعم. يعلم فيما ينتطحان وسيبعثهما نعم واذا الوحوش حشرت نعم وثابعهما ليقيض او ليقتص يعني من الشات الجماء من الشات القرناء يقتص من الشات القرناء للشات الجمائل الشاة اللي لها قرون تنطح الجماء التي ليس لها قرون لا. فلا بد ان يعيدهما ويخض بينهما ثم بعد ذلك يقول ان هذه المشاهد التي نراها احيانا من صراع الحيوانات سيعاد دا. مره اخرى بصورة ولذلك يحرم في الاسلام انذات الحيوانات تجعلها تتصارع زي صراع الديكه وصراع الثيران هذا هذا امر خطأ ولذلك هو الحضاره يقول لك ادى جمعيات الرفق بالحيوان ثم لا يستنكروا صراع الثران لانها تحقق لهم مشاهد ولذذ ومتعه هذا ممنوع في الاسلام ابدا النبي صلى الله مره على اطفال جعلوا جعلوا شاتا غرضا يتعلمون فيه النشان والرمي بالسهام فقال من فعل هذا إن الله يعذب من فعل هذا نعم. فنحن اذا الحضاره القائمة على التكامل ولهذا استنكر الله عز وجل استنكر آآ آآ إنكار انكار الكفار والمضلين في كل مكان وزمان وقال اولئك كالانعام يذهب القتل الانعام تعلم أن لها جزاء <تصفيق> وسواء كان هذا الجزاء لا ليس لها خلود ابدي مثل الإنسان إنما يقول الله لا اكون ترابا لكن بعد ذلك لكن لابد من القصاص والعدل وهذا العدل بالنسبه للانسان ضروره ضروره تنظيم حياته في الدنيا فينظم حياته في الدنيا ثم, ثم يستقيم على أمر الله ثم ياتي القيامة وقد اخذ حذره وطريقه الصحيح الصح الصح فيكتب له الخلود الابدي في النعيم وإلا البديل مزعج ومروع نعم. وهو ان يكتب له الخلود او العذاب حتى المؤمنون عصاة المؤمنين يعذبون مدة ثم يخرجون من النار وهو عذاب مروع لا نعم. طاقه للعقل ان يتصوره اذا استطعنا كل الزجره هي بدايه المشهد الاول المشهد الاول منطقه الصراط ثم نفخه الاحياء نعم. بعد تصدع الكون وتهدمه وياتي كون جديد والارض تمد مدا خاصا ولذلك يحشر الناس في القيامه الاول الارض الان لا تسع لو ان الارض هي كهي من اول القرات والصحاره لا تسع المليارات التي لا يحشرها هذا السؤال اللي كنت اريد اساله لفضيلتك الان ارض المحشر كما ذكرت في القران يقال انها في فلسطين او لا هذه فلسطين هذي هذي لا هذه ما تسع هذه فلسطين هذا تقريب للمشاهد وإلا نعم. تبدل الارض تبدل الارض وجاء في السنه تفصيل في هذا لكن ان نحن نحاول أن نلتزم بالمواقف القرآنية حتى ليس انكارا للسنه مره أخرى وإنما هو تبيين للمواقف القرآنية التي نزلت بنصها ولم يكن لاي من الروايه فيها تصرف في الالفاظ نعم. فنحن نحتاج أن نفهم هذه المشاهد الغيبيه بنص موثق نعم. لا يتصرف فيه أحد وانما هو كما, كما تكلم به رب العزة والجلال فنعلم أن هذا هو الحق المبين الذي لا ياته الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد نسأل الله عز وجل ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وممن يتدبرون القرآن ليعلموا الحقائق وليتذكروا وليطبقوا وينقادوا لامر الله عز وجل ونسال الله التوفيق والسداد في كل حال بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في نهايه هذا اللقاء الطيب الكريم لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لاستاذنا وشيخنا فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بجامعتي الازهر وام القرى سابقا حدثنا فضيلته عن بدايه المشاهد المتعلقه ب يوم القيامة وان المشهد الاول في الساعة تصدع الكون او الانفجار للكون كما تحدث فضيلته ثم بدأ الحديث عن الزجرة وعن النفخة الاولى والنفخه الثانية وسنواصل الحديث عن بعض مشاهد القيامة مع فضيله الاستاذ الدكتور في لقائتنا القادمه حتى نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته